وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱكُرُوا نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنۡجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُم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 انتم ومن في الارض جميعا فان الله لا غني حميد الم ي உலீநமிஷி வசூ வல்லதீனமிதிமு بَنِينَ نَسِفَرُوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا, وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيب قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَكُنْتُمْ تَزْعُنُونَ أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلح